آمين. وللله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وما. أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل أن تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء مسخرات في جو السماء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 متاعا الى حين والله متع على لكم مما خلق ضلالا واجعل لكم من الجبال اكنانا واجعل لكم سرابيل تقيكم الحر و سرابيل تقيكم بأسك كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإذا وَلَوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُهَنِّكُونَهَا يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُه يرونها واكثرهم الكاب